<تصفيق> قولوا العوبة. قلوا العوبة. العوبة. ليه ما ت ر د ي ن على ا ب و ي ليه ما ت ر د ي ن على ا ب و ي قولي. ل ي ما ت ر د ي ن على أبوي؟ نورة قولي. ليه ما ت ر د ي ن على ب و ي قولي ا ل ب ط ا ل ب ط ي ا ل ع و ب العوبة. و ن ت ا ن و ا ر ج و ل ي البطة ا ع و ب قولي جلنتي أبوي. ج ن ن ت ي أبوي. يا د و ج يا د و يا ل ي ما نرقص على ب ط ن ه تبغي ت ب ي ت ي نطقها؟ يا ق و ل ي العوبة ن و ج و ا قولي و د ي جمعية قولي ا ل ع و ب يا ل ع و ب ة ما ت ب ي تقولين أنواع أ ن و ا ن ت ي مولسان تعالي ا ل ع و ب قولي ا ل ع و ب يا ل ع و ب يا البطه يا البطه يا ا ل ج ي ك ر يا جايكر ي و أنواع عشان كثر ما ت ق و ل ي ن كثر ما و د ي ت ش ت ر ي غ ر ا ض تبين جمعية إيه؟ تبين م ر ك ة سلطان إيه؟ تعالي قولي تعالي قولي يا أم ل س ا ن يا ملسان ليش على أبوي ليش على أبوي تبي ا ن د ي ن ط ق ت ها إيه إيه قولي قولي لها نطقش ندين ط ق ن ي ن ط ق ا ل ع ب ا ل ع ب يلا يلا يلا قولي ص ل ا خلاص أبوي ما يبي يعطيك وجه ب و ي ما يبي يعطيك وجه <تصفيق> يا ا ل ب ط ا ل ب ط يا م ل س ا ن يا ملسان <تصفيق> <يا مسان. تصفيق> يلا ن و ر قولي زين اسمع ش ت بتقولين قولي يلا قول أي شيء ي شيء قولي نورة ما تبي تقولين أ و د ي ت ش ت ر ي ج م ع ي م ا ر ك سلطان قولي يلا نورة يلا قولي قولي ي شيء يلا ق و ل ج و ا ر ح ل و قولي ج و ا ر ح ل و ن و ر قولي جواري حلوة و و د ي ا ل يلا قولي أ و د ي والله م ا ي يلا قولي يلا